ونمتن لهم في الأرض ونوري في العون وهانان وجنودهما منهم ما كانوا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَوْضِعْهُ فِي فِرَاعِنَةٍ فَإِذَا خِفْتَ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَفْ ve <laughs> انقضى قومه انفرون يذكرون لهم ميعاد وهم وحدهم ان لكن المرأة في العن قرة عيني ولكن لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه dar apo وقالت لأخت القصيه فبفرت به عنه وقالت هل أدل Ba vam